حبيبي اللي عايش في خيالي بين حبيبي اللي في احلى امالي بين حبيبي اللي في خيالي بين حبيبي اللي في احلى أمالي هو مين انا قلبي هو habibi illi aish fi تي اللي ورد خدك ابهى من ورد الجناين قلبي يحياط وردك شو ابواني باين يمكن انت اللي روحتت نديها لا مش انت انت بس تشبهيها من حبيبي اللي عايش في خيالي من حبيبي اللي في أحلى أمالي انت فين؟ انت العجل المشور هو مين؟ انت حبيبي اللي عايش في خيالي القمر حبك فؤاده واشتاق نورو لنورك القمر حبك فؤاده واشتاق نورو لنورك لما ليلو راح سواده ونهزم من للشعورك يمكن انت اللي روحي بتناديها لا مش انت انت بس تشبهيها حبيبي اللي عايش في خيالي بين حبيبي اللي في هو مين؟ انت القلبك هو بين؟ انت من بين حبيبي اللي عايش في خيالي انت امالي تعالي ياللي القلب راسمك انت ياللي شغل بالي لحن حبه وعزمك ايا انت اللي روحي بتنديها انت كنت في انتعالي سعديها jeg høbebi, jeg høbe deg i kjøle Jeg høbebi, jeg høbe deg i hjemmel Hva min? Hva hvem? Hva hvem? Hva hvem gøle